بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمنا كثيرا في مبارك فيك يحب ربنا وارضا وصلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعده في الله فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته ولازل خديثنا من متنفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات عن هذه المجموعة مباركة ونبدأ ونبدأ ب القراءة في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن عصر السعدي رحمه الله تعالى يقول <تصفيق> ولا واقوم من اهل الحكام education and من and name and all food I do not intend my intentions or my desires God has come to me because he is the most generous and he يجابئ وغيره وعلى أسل عند كان هذا معنى طيب مغارف وهذا تكرر تسيرا في القرآن إن الله سبحانه وتعالى يبين حق المسلم على المسلم في انصع سور قال سبحانه ولا, تأكل ولا هل ينشان يأكل باطل ويعتد على مالك انسان يعتد على مالك وأنا ما ياخذ من مال الغير ليزيد في مال اما مال الناس فهذا الافاق اموالكم ماذا تفيد اموالكم يعني اموال غيركم وانما اقام مال الخير كمقام مال الانسان نفسه اذا المراث من هذه الآية والهدف من هذا يتبين في قول تبارك على لا تقول أموالكم لو أن الإنسان وقف إن في التعديل لأموالكم لما تجرى أن يأكل مال غيره غير حق ليه؟ الله سبحانه وتعالى أقام الغير مال الإنسان كما قال سبحانه وتعالى على هذا المعنى في آيات أخرى كما قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم وهي الإنسان يقتل نفسه ثم يقتل نفسه إذا ما تبشروا ولا تقتلوا أنفسكم أنفسكم يعني نفوس إخوانكم فلماذا ماقر الله سبحانه وتعالى ولا تعتدوا على إخوانكم ولا تقتلوا أنفس إخوانكم لأن التعبيل بهذا يكفي التعبير بها هذا يكفي ولا تقتل أنفسك وتيقل قائل وهل أقتل نفسي وقل لك كما تتعجب من قتل نفسك فلا ترسل غيرك لأن غيرك مقام نفسك شوف تعوين عالي، العالي جدا جدا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموالكم إذن أصبح المجتمع المسلم طبعا وحيد من جهه المال ومن جهه النفس ومن جهه العرض فكل مسلم على مسلم حرام ماله ودمه وعرقه فلو انا اقمت عرض اخي مقام عرضي ومال اخي مقام مالي ونفس اخي مقام نفسي اظن ما في شيء بعد هذا لا يمكن في واحد مثلا يرفع عند أه؟ أه يعني شقر بنفسه وقفت له جاس عسان ايش كمسي وقفت ده من الارض والله الناس فعلته وفعلته وفعلته وفعلت وما كل الارض مثل الحاكم دي ايه بين متنازعين قبلة ايه شخص ايه بلد ايه فلو ان الانسان اقاما غير ما اقاما نفسه وحفظ لأخيه ما يحب لنفسه لا استقامة الامور شوف المعاني العالية الرقية جدا في كتاب الله ودفت كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلوه كلامه ولا يرتفر عليه كلام أبدا كما الله عز وجل لا يماثله أحد فكلامه لا يماثله كلام فعلا فعلا وقفنا عند القرآن كما قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لنا يعني انقضت عجائبكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل نعم ولما كان أكله وعيد نوع حطم ونوع ضاق وكان يحول من هو أكلها بالضاق فيتوب ربه عارا بذلك وإلا أكل بذلك أكله على وجه الأرض يعني كان إذا ال الأكل الحطم مش إشكال لا أبي على منك وكذا هذا ما في إشكال أنا أخذ مال اليوم وناخذ مال قطن لكن مال على وجه العوض لما أفعل السيارة واخذ مال أنا أخذت الملكة لكنك أخذت عوضاً فلكن كفر نفسه وهذه السيارة مات يبقى أنا أخذت المال حتى على وجه العواضي إنما إذا أخذناها أنا غير وجه العواضي هنا بأتقل إيه واقع المحلول يا واقع المحلول إلا صدق، تصدق بيها أو الذكاة تؤديها ولا تأخذ من الشام، لكنك تأخذ العواضة من الله سبحانه وتعالى أجر ما تصدقت نعم ويأكل محرم أكلوها بالباطل بالباطل هذا هو المحرم إنما بحق وأن أكل بعوض الحق لا إشكال جدالك نعم ويأكل بداية أكلوها على في الخيامة في فيه أيضا أكلوها على واجه نعم هذه كلها صور في قاعده العرف المباح نعم هذه الاخذ بالباطل الغصب واخذ المال قهرا قهر حق واخذ عنه في وضح النهار هذا غصب خلال السرقه فان الاخذ على وجه الخفاء خيسة لا تعلمه أخذ من جيبك دون بدون أن تعلم أما أخذ من جيبك بعلمك وأضع يدي في جيبك وأخرج منه كرغص ليس من السرقة رغص لما أخذ على وجه الخفاء هذا السرقة والغصب محرم والخيانة في وديعة أو عارية وتدعي أنها تلفت ويما تلفت سرقتها والدعاية زائد وتمددها فهذا ليس أيضا فدأكله لأموال الناس بالفاق وكذلك ما أخذت على وجه المقابلة والعوض لكن عوض محرم كالربا تدفع ألفا وتاخذ ألفا وعشرة هذا ربا ومثل عقود القمار ومن التأمينات التي تحصل الآن فإن الإنسان يدفع مالا ثم يأخذ مالا على وجه المقامرة على وجه غير مباح خالف في ذلك جميع الشروط المعتبره في البيع والشراء فوعب غرر وجهالة لأنني ما أدري ما تأثير ومتى تأثير يدخل فيها الربا لانها زياده يدخل فيها الغص اذا مت انا وليس هناك من يرثني فيوجه مالي تصدقوا به عني ياخذوه اخذا وغصبا كل له من اكل اموال الناس بالبطن وكذلك الغش في البيع والتجاره حتى يروج الانسان في العكس فهذا ايضا حرام لا يجوز أي صورة غير الصورة المشروعة فهو من اكل أموال الناس بالباط تأخذ مهر الزوجة وتنفقه على نفسه رغم أن فيها وإن لم تعطيه تعطيك إياه ضربت وتربت وسببت فتبطر الزوجة إلى أن تعطيك مهرها وما لها فتأكله. يكون هذا من أكل الناس أموال الناس الباطل فإنطلنا لكم عن شيء منه نفسا فقولوه هليئا مريئا إذا ما طبنا فلا يجوز لك أن تأخذها هذا من أكل أموال الناس الباطل الوصية الجائفة والعطية الحائفة التي يعطيها الوالد لك لا تتملكها ولا تأخذها ولو أعطاق الوالد إذا كانت على وجه المضارف للآخرين فلا تأخذها قل له لا هذا لا يجوز لك وأنا في الشل منها فإن أعطاك ومات فأعيزها للتركة لتقسم مع التركة لتذكر مثل حظ الأنفين كل هذا من أكل أموال الناس الباطل وصور المتعدلة والناس الآن للأسف الشريف أصبحوا لا يبالون بالمال يأكلهم من الشل أم من حرام كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يأتي الزمان على الناس لا يبالي الرجل لا يبالي الرجل من اين اخذ المال من الحلال من الحرام للأسف لا اهتم نعم ولا يهتم بذلك امور في المراء والشراء والتجاره وما حولها ويهتم وكذلك أخذ من كل وقت على عمل لم يقم بواجبه. نعم سواء المؤجر اللي المأجر أو المستأجر. المأجر يشتغل عنده ويأخذ أجوره أو المستأجر يأخذ أجوره مع مشربه أو يعمل فيها يعني على خلاف الشهر عمل أي سلام وخلاص ولا يتقن عمله. هذا ظلم واضح هذا ظالم الذي يسحب أجور العامل وهذا. أيضاً عاكي الأموالات الضاطل اللي هو يعمل يأخذ الأجرة ولا يعمل بما يساوي هذه الأجرة نهيج بقى عن يحصل عندنا نهاردة في كثير من المؤسسات الحكومية في في المكافآت وهذه الأشياء والمنح وكذا يقول حط اسمه حط اسمه وغلد ده ما زالش نخلصين عنه يعني دك علينا ده ناشك مسألة ضيبة حط حط بس حط الاسم أو ليه بقومين حط يبقى شهر مجبئة امتحانات مجاز تحطي يا عمري وليمت هنقطع ارزاق الناس هنقطعش ارزاق الناس نسق جيلة او نسق جيلة نسق تروح مثل مرضى الجامعات الزراعية ولا الحاجات اللي تبقى على الجامل دي ملاش يعني مرور تلاقي الحضور من مثلا تلاقي فيه رجل وامرأة الخمشين دول ما اعرضوش بعض خمستاشر ارشين عشر يعرفوا بعض. اللي وثلاثين في البيوت وزوجة فلان وزوجة علام ومش عارف ايه او وفي اخر الشهر افضبت الجميع كلهم يوم تخضون الوصر حضون الوصر ابوه الناس للباصل طب ملهاش عمل ملوش عمل حتى ولو يروح يقابل الدولة لكن انا حط على عضاك حضون الوصر اه لن لم يحضر لم يحضر عايز السيتي عايز السيتي نروح الداون والدوله تعطيه حتى لو دوله كلها خراب الا قلم اللي انا وقع بيه اه اعمل ايه مالك الله انت دخلت مال او ده مال وغير وجه الحق ازاي توقعت انا خبره مش قدره اقول ايه اقف وفقط والدنيا كلها غيظه وانا بعمل طيب انت اصلخ من الشياخ خيمه في مئة عمور وعلى ٩٩ أو ٩ أو لا أخط واحد تحتين يمكن يعد اثنين تحتين العمود العمور يرفع واحد اثنين كلها يبقى يحصل داخل الدولة دي داخل الدولة يعني, داخل الدولة. يعني احنا على هنقسم على خمسة وكل يوم يجي خمسة. كل يوم يجي خمسة. لا دي دولة داخل الدولة طيب إيش نقوله هنا كمها يا دولة جزاكوا بخير العمل هذا يكفي به خمسة خلق ونغسله عشرة ما اموال أموال في العمل ده يكسد به خمسة بقى من الحجات بقى لفق الزماني من أيامة جماعه التفسير وجماعه جاي ممكن بدا يندس إلى بعض إخواننا السلفيين اللي هو إيه بقى مش المفترض رواتب يعني خلاص يبقى ايه انا ما مش اعمل ما اعملش خلاص ينفصل اصلا ان احنا كلنا ناخد ايه كلنا ناخد رواتب يبقى قضيج زي الفلاح زي ال اللي اتعلم بس هيمشي اللي بيشتغلوا تعلم زي, زي اللي قاعد على مجد رجليه والبلده جماعه زمانه كان في العراق يقول لك ياخد ورايات تغيير فكان اكثرهم بيعمل ايه وتشرب كان مش بقى تاكل وتشرب واتنا مثل مكيف الصحراء ده يعبوه مانيا والمناس تنسل عليهم وخبالك لايه واحد رجع ما شاء الله تخرج دهو وجيب كل شهر أو جيب لأ 4 رقات بتوعه أو التنغير بتاعه فطبعا هذا مبدأ باطر ومبدأ خاطر مسألة أنه أنا أستحل هذا المال بهذه الدعوة بهذه الدعوة اللي الذي يعمل؟ يعمل أعمل له أن تأخذ فالظالم يأخذ أستحق أنا أن اخذ مثلا ولا مراطة اتحملها من منع لكن المسلمين على شروطهم اعمل أخذ مال أنا باخذ رجبي على سبيل ما بدأه شهر كامل في عمل كت وكت وكت وكيس خلاص اعمل حتى أستحق هذا المال وبعدين عمل يقوم بخمسة غير عمل يقوم بخمستاشر عمل يقوم بخمسة فقط وعرب الأخصار والتعب لكن عمل يوم بخمسة فيه دوء عمل يوم بخمسة عمل يوم بخمسة عشر أما يراجع الناس تيجي أو تيجي مستشفيات أو تيجي مثلاً أي محل أو جمعيات أو أولاً أما تلاقي خمسة واحد أعديل هذا تسهل معاملتهم غير قدام ليه يقع ولهذا يسال إخواننا عن مسألة الحكم أخذ المال الوظيفة. او دفع المال للوظيفه انا لا اتوظف حق احد واحد ولا في مسابقة ولا شيء انا اعطي مال للرجل يبحث لي عن وظيفة او ينتج ويخرج لي وظيفه فهذا يجوز او لا يجوز لا حق احد ولا حد يطلع اسمه انا هدفع اخذ كذا ولا شيء ابدا المثل إن انا اخذ حط المال وتجيني وظيفه نقول هذا لا يجوز، طيب ما علة عدم جوازه علة عدم جوازه طبعا هذا الشيء لأن الدولة لا تسمح بها هذا الشيء هذا العمل الذي سيكونه حجم لكيه يا تحتاج هذا العمل وبالتالي قد وضعت ضوابط ومسوّغات لمن يتقدم فطبعا إحد من غير كل ده والمصور الوحيد إليه في عشرين آسف أو في خمس عشرين آسف ده المصور اللي يبقى ممكن أنا أأخذ هذا العمل وهناك أكثر مني ما أخذ الدولة محتاجة لعمل ده طيب اثنين أو أمد دولة زياد محتاجة لهذا العمل وده بقى الكثرة الكثيرة الآن الكثرة كانت تروح إدارة التعليم وخذ بالك مثلا خمس كراسل وخمسين واحد ويوقع ويمشي وان الزوق ليه؟, ليه مثلا ده فلان جايبه وده فلان جايبه وده فلان موظفه وده فلان عامله حط والدوله لا تحتاج الى هذا فيكون هذا ظلم ايضا اذ وضع مكانا او وضع شخصا في مكان ليس له عمل فيكون من اكل اموال الناس بالباطل يبقى على كلا الامرين محرم بغض النظر عن ليش على كلا الامرين محرم العمل محيطه عمل محرم لان إما الدولة تحتاج وهناك من وأكثر وإما إن الدولة لا تحتاج فمنتج عملا لا تحتاج الدولة تكون من أكل أموال الناس بالباطل فمن سألت الموظفين يتبادلوا مع بعض هذه مسألة خطيرة يعني لا لا ينبغي التوسع في هذه في حالات ممكن تكون حالات خاصة حالات قوية حالات ليست أسرع واشعان بظافة مثلا وكذا وراد الشغال وعين بظافة وخلص مثلا هذه المسألة كنت متسامح فيها مثلا امرأتان مثلا في عمل معين عمل مبوح يعني وكذا وهذا العمل طبيعته انه مثلا يوم واحد بتعمل مثلا في التوجيه او شيء والموجهين بيجتمع يوم واحد هنا يعني المكتب ده داما بيخلص يوم واحد وعملهم مثلا كتابة التقرير او شيء اذا بقية بقيه الاعمال ما فيش فمثلا تناوبنا يعني هنا لو كذا اتفق ان دي يوم وديوم وديوم فدي مسائل بتبقى خاصه اما كفاته عامه فنقول ما يفطر حين الموظفين يعني يقوم بهذا من خبر انفسه لكن في حق خاصة في حال هل هذه تقدم بقرارها في من الحكم والفتوى بين امر عام وبين حاله خاصه ممكن تحتاج شيئا معينا يفيش اشكاله الشيخ الله تعالى وهو يداول في الاستاء طبعا داوم في الى اماه يعني قرابة 90 سنة والشيخ يداول طلع المستشفى مره يراجع المستشفى في اجراءات الفتحاته ديها خلص الساعه عشر عمل ايه رجع رجع على الإساء. مع أن المبدأ مع أن الرتب الأيام والإساء بيغصبرقلي. رجع الإساء. في الدروة قد رضي. لقد رست ما. شيخ ناظمية كان إذا راح الحرم وهو إمام المسجد في في علين إذا راح حرم ما تقبض شرته بالأيام اللي هي فسحة. لما رحت إجتماعي صار العلماء مرة. تحتاجون محاضره في جدا بقولوا محاضره أثناء فترة العقاب هذا فلما راح وكذا طلب حقي من الاجتماع هذه التكافؤ هذه المحاضره ما انه روح الدعوه يعني كلها دعوه فهكذا يكون يعني التحرف في مساله الكسب ولما اعرف انه مين احسن ما اخذ ما ليس لي محسن ما أخذنا ليس ليس ولا هذا كان الواحد لا يرى تصوير إقامته في حل الشغل البطاقة يعني صور البطاقة في شغل الشغل لا إليك لا لأن آلة العمل ليست آلة خاصة لما هي آلة ليه العمل نفسي إنما أخذنا شيء بأعمل ليه ولي غير لا إنما هي خاصة تلفون العمل فاكف عمل فاكف العمل آلة من العمل أوراق الامتحانات وكذا بتوير للعمل كرسي متكسر وبتاع وخد بالك خلاص الترامى في المرمج خب عميله في البيت كرسي حلو لا منصح للعمل واخد بالك عايف تشتريه اشتريه اشتريه خشم ويصلع مبارسة وزيلا مفيش اشكاة تاخده تقول الله هده مرمي مرمي لا لان ده فتح الباب ليه لاني مش مرمي أكثر انا رجل واخدر واخد بالك أو ربنا ممكن عداله مش ولا انا من خلاص ديت ما خدش بقى وده بيحصل بتمشي في المدارس واحد المدارس كده نهب نهب كل العيال حاجه طول أمور امور خفله منيع المشاحه دي اخذ اموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل لا تلم الإخوة كويس لاولى الناس اولى الناس ان احنا نحافظ على مثل هذه الـ الـ الاشياء لان هذه الاشياء لنا هذه الاشياء بتعرفنا واحد مثلا رايح اه دخل ايه دوما داس مش لقيله مقعد او لقيله مقعد مكسر طب ها قلت لك الهجر في هذا المقعد ليه تاخده طب مش مش حاجات مثل يقول لك الله بالدولة او بنحاج الدولة او بنعمل كذا او كذا لا دي امور اموال لا يرتدى عليها باي حال من الاحوال نعم وهدي مصالح عامل لو اني امامي عمل في الاوقات دي سنجي احتاج اذا تعمل أيضاً بعض أيام إلى بعض هذه علمية تماماً، مكانه مثل مسحات. مرة مثلاً؟ هذا في, غير دي في فلو مفتش في ما يكتب مثلاً لأن لو كتب مثلا يوم أو من يعني ممكن لا أي مشكلة. طب هو لو رحل المسؤولين يعني وكلمهم؟ لا بيتكلم والله ضارف من يشتغل حتى من زوما نعم راجل ضارف من واجد يشتغل <تسجل> يعني يعني النهاردة مميز في الخاص ده مميز في الخاص يعني يوم يوم راح يصير لا لو ما راحي ما بيتقاضي لكن هو اخر الشهر بياخد الذكر عشان هو ان هو الراحة لا الجمعه يعني بيعوض يعني بيعوض لا يعني المقصود اقصد ان هو بيعوض الجمعة مكان السبت ايوه مش يدي درس فيدي الدرس بذلك ان هو يتعلم لأمين وإذا في مش متعلم المنبر لن يعلم ايه بس وسائل تعاني ممكن يتعلم بوسائل كثيرة ذو يتلاقود ان هو اذا كان يعني النظام ناس يسمح لو عوض السبت بالجمعه يعني إمام في يعني لا المقصود مشكلة أصلا ممكن طب يا وما ما ده من العذرهون تليف الاسبوع كامل النهوس وفي اي مرطوع الشهر واخد بالك نعم لكن احنا عن على الحرام حياتي الحرام لا اذا ما وما مواقن الدرس دوت عليه يعني راتب معين هذا اليوم يبقى ده ايه يتعين يعني عليه حضور في ذلك الا لو وافقوا ادي يوم كانوا الى ما تفرقش يعني هو الدرس يكون السبت او يكون الجمعه بالنسبه للناس ما تفرقش يعني الناس <تصفيق> <اللي في> <escape> من من لا يتطمي الناس في الناس ما تملش، دي نعمة دي الناس الدروس يومية لكن ممكن أن نعطب المعقل من المغرب عشها عشر دقائق يعني أذكر الناس تذكير عشر دقائق. ولو الإمام كف الناس هتلتزم معاه. لكن أعطي أعطي درس ودي نعمة يعني إحنا النهاردة لو أسهلت الجملة بخمس دروس الأسبوع واحنا واحنا لنهره بيتمنى للآخرين الواحد يكون في المسجد خمس دروس وعشر دروس أو إذا ما يكون لنحنا الدروس ننهره إحنا يعني لا فأنا لا أعرف هذا لأن على قاعدة الشر أن هذا لا يمنع ولا يجوز وممكن إحنا نغير درس السبت يعني إحنا ممكن إحنا نغير درس السبت واخد بالك بهذا ده احسن مخليه في يوم لو كان الامر هكذا يعني ممكن ربنا بس مش هتاخدها <مفتبة> اذا اذا اذا اكتب نفسك زايد يعني اكتب نفسك رأ... لو كده ماشي لا احنا نغير السبت نحاول نغير السبت <تصفيق> ها هو السبت الماشي ها امسى بي خلاصم تشوفهم لو كنت تعتبر جمعة مكان السبت ماشي او اي يوم يعني مكان السبت يوم, يوم راحتك اعطيه مكانه في مكانه ماشي يعني ايه احبر ودرس يعني درس في الراحة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 <تصفيق> أنا أعرف من أجلال الشديد فرص منه لعنى المدرفين الأجازة الصفية الأجازة الصفية جرق العادة عند حتى من الوزارة إلى أكثر واحد من أجازة أجازة فإحنا ما نجد فعرات مدارة بس ما يبقى إشكلة في الأجازة الصفية في الحضور والإنصرار في الحضور والإنصرار لا أرى جوازة أن يوقع واحد عن واحد لكن وحد وقع مثلا حضور وتمشي دي توقع انصرات او طبعا مثلا صحيح دي توقع حضور وانصرات يعني هذا بيه المسألة سهل ليه ليه لان يترتب على ذلك مفاسد كثيرة جدا ممكن ان توقع ايه واحد مثلا شكورتيري ويوقع على الناس كلها حضر ساعة تمانية وانصرف ساعة 1. واحد واحد هؤلاء ام الجريم فترة. في هذا الفترة نعمل ايباك حيبين ضغطوا حلول صافوا يا عواضي انا لازم بتبليه علي انا تمدوه في المدرسه من الساعة ثمانية للساعه واحدة اوه صح يا سكرتير صح ما مادرش يقوله صح مادرش يقول صح صح فممكن حقوق كثيرة جدا تهدر بيادة السلام فماشي انت مفيش عمل اصلا روح ووقع واتوقع على الله <تصفيق> لا يعني لو راح لا لا كذب كذب كذب لا تروح غير فقط العمل مفيش عمل صحيح هي دي اجازة مش عمل ماشي انما الاوراق إن إن إن ديت ولا الانسان يستمرئها ابدا كذب طبعا دي حاجات ايه صعبة هي الحقيقه حاجات صعبة وصعبة جدا صعبة جدا الصعوبة ايه لو احنا نعيش في عصور الثلاث مش طبق صعب. لان الحاجات في عصور الثلاث تمشي وحد لكن عشان احنا كسعة وتشفئين بالمئة مخالف فبقى صعب. لكن احنا نقول يا جماعة يا اخوان اذا كان صعب عند الناس ما تكونش صعب عندنا شوف احنا وقتنا نتكلم عن الشيخ اللي اللي اتصل على الرجل في الوزاره ما يحصلوش فالأخ يقولوا أمي يجع أخي ليه اتصر عليك يقول لا أنا ما عليك لأنه عايزه مصلحتي فما استعملش هذا احنا نتكلم قمات الشيخ النوع ثانية الحته دي تسوي كام يعني تسوي كام تكلف الوزارة كام مكالمة تكلف الوزارة كامل نص ريال نص ريال واخداء ورحات لكن مع ذلك احنا النهارده بندكورها دي قيمتها ملايين احنا بندكورها عن الشيخ فبرضه خلي مدرستك تقول اني الاخ فلان كذا وخلي مؤسستك تقول ان الاخ فلان كذا وخلي برضا ان تقول ان الاخ فلان كذا وهذا انتشر القدر بما يقول لاخوة بيه بيهتحل اموال الدولة ده الاخرى عام اللي يطلون يخذوه ده مش عارفه لا ده الاخرى مستقيمة حتى لو انتقدك لكنه يعني يعني يعني يحترم من داخلي وينشر هذا واكتر الدعوة تنتشر تنتشر بالفعل بالفعل وبالعمل فاحسابه تجيب ورقه موافقه احسائها امس حسيبه دي مصدر ضعف مش انت دلوقتي تركب عربيه عشان تروح المحاضره ممكن تغرمك 10 او 15 جنيه يبقى بلاش نص جنيه بلاش جنيه بلاش 5 جنيه يا ساتر تروح المحاضره هي بقى من المحاضرة لان كل اللي في المصلحه الحكوميه هيظلمون الى المنات والله احنا كان عندنا واحد ده كذا الغى ده مرة انت ده مره جه الراجل يعني آآ يعني واحد مفتش وكذا قال يا جماعه انت حاضرين لا انا ما حضرتش انا ما حضرتش او روح متقالوا في شاطه في الايه الحضور وكشف لم يحضر هتظل تكتر دماغك فاحنا على الاقل احنا لابد نكون عندنا يعني محبة ناشر هذا الامر ونحاسب هذا الامر وان كان صعبا وشق لان مفيش واحد فينا عاوز يأكل حرام وانا واحد فيها لو جيت وتمدأ دينين سرقة اوغات بكدوا لك اعودوا بالله لكن احنا ممكن نأكل الحرام لكن الشبهات والتعليلات والتبريرات و ايه لها هنجيب فتوى منين هنجيب فتوى منين ان دا ما بيحضرش يسر اي دليل هنجيب فتوى منين ان انا بديك اجر على عمل واحد اثنين ثلاثة انت عملت واحد بس هل أفتحق بقى خلينا ندرس في الكتب بلاش الواقع انا بندرس درس المثال دي في الكتب هندرسها ازاي هندريس ازاي يقولي جوز قولي يقولي يقولي يجوز لكن عند الواقع نقول يقولي يجوز فدي في لغاية الاهمية لابد ان يتنبه دائما نعم ويقول في ذلك ارض من قدرتي على عباداتنا الظروبان التي لا تفشت حتى يقصد دينيا وجه الله تعالى ويأخذ في ذلك اخذ من الذخائر والعديه القرص بذلك في ذلك اخذ على العادات والخروبات التي لا تصح حتى ياخذ دينيا وجه الله تعالى يعني لا يصح لا ايه راي صح حتى ياخذ وجه الله تعالى, تعالى. بس باخذ الاذ زي الامام أخونا الإمام الامام المؤذن هذه أعمال قربات قرب لكن ياخذ الأجر عليها عن الوجه المشروح ليه؟ لأن هذا من الدولة أو من الناس من أذن له أجر من أمن فياخذ الأجر كذا هذا جعد ورفض من الناس أو من بيت المال أو من خارج ببنى مسجدا نبت بذلك اما لو الانسان ذهب الى هذه الاماكن يرجو الاجره ولا يلتفت لي الاجر من وراء ذلك والثواب فانه يكون اثما وحينئذ يكون اثما المال بالباطل لولا هذا ما ضرس لولا هذا ما نصح لولا هذا ما كذا وثانيا اشترط عليه انا اقول الكذب ترتد الاخلاص مش هائلا مش حصله طب خلاص مش جايفة الصقش والضهر لا خلاص الخطبة مصف شاعة وخطبالك على الديفسك او الخطبة مره مره طبعا لا لكن اذا جعل على وجه الجعل او الرابق والانسان اشتفد لا بأس بهذا لا بأس بهذا فهذه القربات لو اخذ الانسان منها المال مجردا عن التحربي الله سبحانه كان سوشكا اما اذا اخذ المال تبعا تابع أنا حب, أحفظ أبناء أنا حب أو أنا النفسي. النفسي حفظ أبناء المسلمين القرآن واحب ادرس العلم أنا حب الله بس الاشكال ما عنديش وقت لأن ما وظفت عشان مش في شغش نأكل الأولاد أو كذا فمتطرش نوظف لكن ليش ليش تحفظ أبناء المسلمين فواحد أنا بأخذ سلوقين وتحفظ بالأول خاص ما جيشه كل ما ناوي أخذ مش جاي عشان مش في التحفين. لا، عشان أنا ما عنده شواء أحفظ فيه أقطاع من وقت أولادي لما بقتت منه فبتل بك الله أخير هتقول له هذا 50 جنيه حفظ أقول لي خلاص ما تشعر بقى أنا أحفظ بقى أنا بحب التحقيق ولكن ما كانش عندي وقت فبتعطيتني هذا المال نظير هذا الوقت هذا الصحيح من قول أهل العلم وهو الذي عليه الجماهير ودوض عليه ابو رحمه الله تعالى في صحيحه بقارة باب إن أحق المأخير علي أجراً كتاب الله سبحانه وتعالى. ودلح بعض واضع العلم إلى أنه لا يجوز أخذ، لا يوجد أخذ الأدلة على القرودات مطلقا لا يجوز أخذ على القرودات مطلقاً. وأتبلو على ذلك الأدلة لا تخرج من مقال كل واحد، لكن الجموعة تقول خطأ، لكن الجميع حمل وهذا يعني المنع لحن الصحن الصوت. إذا ما أخذها عن يعني من النار وغير ذلك إنما هو على من قصد الأجر فقط ولم يقصد بإيه الطاعة ولا القربة وعلى من اشترط ذلك إلا لم لم أآته فهذا يحمل على هذا أما مطلق الأخ فقد ورد خليسة سعيد في الصحيح لما أخذ القصير في حديث الرقيه المعروف المشهور وأرد ابو خير رحمه وتعالى عدة أثر معنقة عن التابعين في جواز أخذ أجراتي على تعليم القرآن وعلى القروبات فلا بأس بالأخذ لكن بقصد أن يكون الهدف عندي محبة هذه الصاعة محبة هذه الصاعة إنما جاء الأجره تابعا إنما جاء الأجره تابعا فلا بأس وحين يجوز القاضي أن يأخذ الأجر يجوز الإمام أن يأخذ الأجر يجوز المؤذن يأخذ الأجل يجوز الذي ينظف المسجد ويخلص المسجد ويأخذ الأجل لأنه يخب بادي الأعمال ويتقرر بادي الأعمال لكن ما تتسمى له مع عدم يأخذ الأجل يعني أنت الآن أنهاجل أي واحد فيكم مثلا وقال تعالى يأخذ لو سمحت قوى إن عبداء المسلمين يتحفظهم من الصبش للمغرب واحتسب يأخذ من هؤلاء يكون في حسناتك أفضل من الدنيا وما فيها قول والله ما عندي مدالة عشان بس اكتر ياه والله فنها سيبت والله فنرزقك الله يقول ومن يستق الله عليهم اخرجك فنرزقك من فوق سبع سماوات ارض في ارض الاخبار والاسباب داخلها في الرزق الذي يرزقني الله به فاذا اردى فاذا قدر رزق عشرة الاف فبيسوقني السرر ان يجبين عشرة الاف وكتب المرء يسمع يضيع من يعود وده من تضييع ايه؟ هتقول لي مثلا تعال اقول اتحقص وخد 1000 جنيه او 500 جنيه 200 جنيه او, جنيه أو جنيه يبقى جزاك الله خيرا هنا ماشي انا وافق على هذا واحد عاوز يخد يخد ونفسه يقف هذه المشاكل واخد واحد قال والله انت خد خمس ثلاث عن عنواله فالحمد لله انا اروه المال ده اخد به الحج في قلبك وهو يريدك ولا ينسى خاتك وخدالك لكن ما كانش قادر يروح فده جاء له خذ وتوكل على الله ماشي اخذ المال وحج هل يقضى اجر ناقص او يقضى مثلا ده اجر له لا الرزق جاءه واحد ثاني اعج ولا يزرق حج ولكن الحر وبتاع زي مثلا كل الشعبية اخوة مثلا هناخد اغازع اسبوعين واخد بلد يعني هو بياخد في الشهر اصلا الف وقبسومة ريال اما يطلع حج بي بي بي بالنيابة بياخده خمس ريال فهو اصلا يعني حد عندي يعني يروح ورا ولا راضي يعني المسألة مش في قباله لكن اما ياخد في خمس تيام ايه الابريات في شهر وثلاثة فوق لجبل اعديثي بدل اعديثي انا من أخذ الخمس ثمان ده من انفاج ولهذا شكل كان فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ لي هما هم في المثين تهدي حج ليأخذ وأخذ لي حج ليأخذ ما أخذ دون الأخ والثاني أخذ لي راغب فقال لك فرصة انا بقى وانه بقى بحيك بالالابة عنه, عنه اه باستنى الحمد لله بدعو في الاماتن دية وبقى في هذه الاماتن والدلع الخير كفاء عليه وانا نية في الاجل ان شاء الله ندره ده فرصة ونعمة وقلبه متعلق بالايه دي فهذا يأخذ المال بقى معه شيء او لم يبقى كل حال ان شاء الله ممكن راجل يدره عشر ثلاثة ومع انه ممكن ينفق ألفين فالباقي حلال ما لم يشترط صاحب هذا الوكاله لانه يرجع له ما باق الحج فحرر له فدي قاعدة قص بها امنت ليأخذ المال اخذ المال لياخذ بالناس اخذت من اخذ الناس ودرس اخذ من اللي الناس ففطر نعمرين اخذ ليحج حجر ياخذ اما ليحج حجر ياخذ قاضي الناس لياخذ اخذ لياقض الناس فحين نضبط هذه قاعدة يكون الامر مباحا بإذن الله يتبارلسا ويجب أن في ذلك الأرض من الزكوات والصدقات والأوطاق والغصايا من ليس له حق منها أو خلق حق حقها فكل هذا رحيحني من أكل المال من ضاق احنا بعض هل ممكن أخبر صاحب دي دي ولا لا يتعين علي انا الوازي قبلك بعد الدرس والديك خمسون جنيه ليه يا اخي احنا اخوه اوسع يعني لا لا يعني انت مش لا لا لا عم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا اذا راجل اهداني بيت انا مدين له فارد طيب تيجي تسال يعني عشان طلعني بس انا مش عايز شعور. اجرح شعوره يعني مش عايز شعور شعوره فده لو قلت له مش هيصدق ده يجوز ولا الواجب ان اخبره العلماء قال الاخر على قسمين اخر المعلوم إني بياخد وإني بيجيب له معروف إن إيه ده زكري على الحجة الأرملة تدام تين جنيت إيه ده زكري الله خير يا شيخ فيها بتأكل زكري واللي هيدي لها معروف إنها زكري فليس شرط لو لا أقولي ده ما لا لأنها تأخذ ومعلوم إنها جد ومعلوم إنها جد ومعلوم ما الزكري وصدق واحد لا ياكل الزكريات من الناس فلا عند إعطاء لا بد أن تُخْلِرَ ليه؟ لأنك قد تعطيه بناء على أنه يستحق. تعرف مثل أحد إخويا، مثل ديج الدرفي، وشيء صار يعني كذا مش عطى. إذا تقول ها خد بالك أكثر والأخ يعني زاهد، ويعني متواضع في ليش؟ بظل خير وكذا. بس لكن هو حظه قيصر. أنت الذكاء الذكاء مبناه مشاحة مشاحة. المشايخ لازم اكون متيق في لكن الصراقه ماشي فده اقول له ده اخد على جنب اخي فاضل انا معايا مبلغ زكاه فا كنت مستحق وانت اولى اه أو تيجي الدرس وتروح جزاك الله خير وكذا, وكذا وكذا وانت اولى عندك اولاد وكذا فهذا المبلغ للزكاه فايه رايك خده وانت سعيد ولك لا يا شيخ ده الله ما لا تضيق عنك من زكاه فهو يا يبقى انت اخبرته لان الاخ يبقى عليه يقول ايه عارف تتكلم من اهل الزكاه ولا مش من اهل الزكاه فان لم يكن من اهل الزكاه فلا يجوز اخذه عين الزكاه اذا كان من اهل في اخذه فإذا اخذ ولا يستحق فانه يكون اكلا المال بالباطل اخذ ذكاء وهو لا يستحق الزكاه يبقى انا بعينه عليه ان ياكل المال بالحق اعيني ازاي ان انا اخبره وعليه اذا نقول اذا كان الانسان ليس من شأنه ان ياخذ الزكاه فانت اخبره ان هذه من الزكاه نعم فالمزاج يعني يخرج من الوجوب حتى ولو رفعوا فيه النزاع والارتفاء من وحاكم له فإن حكم الشرع الحاكم لا ولا انما يحكم على يسمع هذه تبوها ياخذوا طاقه هذه حكم الحاكم انما انا بشر وانتم تحكمون الي ولا على بعضكم يكونوا انحل ببعض من بعض فكل قضيه له حق اكيد انما له قطعه من النار ده النبي بيقول فليأخذها او ليغادر فليس في حكم الحاكم للمؤتمر راحه ولا شبهه ولا استراحه الله اكبر الله اكبر دي قاده تانيه يا سلام شوف هذا من متين كلام اهل العلم فليس في حكم الحاكم للمؤتمر راحة راحه ايه انت تسال راحت ايه ولا شلون حكم القاده خلاص ولا شبهه فيخفف الامر عندك بقى تقول اصبحت لا اذا باطل أنا بس انتحكم من الحاكم فممكن يكون باطل وانت تعلم انك كنت على الباطل يحكم بك الحاجة من باطل مش شبهه مش شبهة لان الشبهه اذا انت عذر اصبح لك عذر هي اكل هذا شبهه لا تقول لا ولا افتراحة تستفيد هنا وقتا ما هذا الحق لا راحة ولا شبهه ولا استراحه لا. فمن قبل الى الحالة بحسوسة باطلة وحكم له بذلك فلمنه لا يحل له ويكون آكلاً لذلك غيره بالذار والإفت وهو عالم بذلك فيكون أغلى مفيع المبتل وأشكس في نكار وعلى هذا فالوكيل إذا عمل أنه موقعه مفكر في دعوات لم يحل له أن يخاصم عن الخائن خاص تحتها خاص هذه قاعدة تلك إخواننا بقى المحامية إلى إخواننا المحامين هذه قاعدة إلى إخواننا المحامين. اللي هي بقى. فالوكيل إذا علم أن موكلة مبطل في دعوة لم يحل له أن يخاصم عن الخائن لقاعده لاخره المحامين وقاعده واضحه وانصع مما يقول لانه لا يجوز ان آكل اموال الناس بالباطل بنفسي او بموكلي فان اخذ هذا المال بالباطل مني باطل بموكلي باطل نعم كما قال تعالى ولا لتقول بالخوارجين خصيم. نعم. فبنقف عند. يسأل عن الأهل. يبقى الآية ظاهرة عند الجميع ولا تقولوا بينهم بالباطل وتدل بها إلى الحكام. تقولوا فيحصل في الناس يعني بعض الناس قد يظن مثلا وياخذ المال ودير حكام. والمربي للحكام هنا القضاء الذين يقضون بين الناس والمقصود أنك تدري لحجة باطلة من عند القاضي فيحكم لك بما ليس لك فيترسق على ذلك أكل أموال الناس بالباطل ده قطعا بشهد الزور بشهد الزور. فلو واحد شهد زور فأخذ مالا أو يعني بشهداته أخذ فلان مالا فهذا يكون من أكل أبوال الناس بالباطل وده غفل يعني الغفل مش لكن تاخد بييدك بس تاخد بييدك وتاخد بشهادتك وكذبك يعني واحد يحذب ويحذب فياخد مال ده هذا ياخد فين في الغصب هذا اليمين الخجرة اللي بيقطع بها حق